بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أنزل على عبدي الكتاب ولم يجعل له عوجا قيم اللي يضرب أسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنا ما كثي فيه أبدا وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إن يَقُولُونَ إِلَّا اللَّهَ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 لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة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 تخذو من دونه آله لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم مما نفترى على الله كذبا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 يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرْ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ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 وَكَلْبٌ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوْ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِنٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ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 فَلَيَنْظُرَنَّ أَنْ يُنْزَلَ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلَيَتَلَطَّفَ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا انَّهُمْ إِذَا إن ظَهَرَ عَلَيْكُمْ رُجُمٌكُمْ أَوْ أَعِيدُكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَخْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا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 قُلْ الرَّبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِفِيهم إلَّا مِراَءَ ظَاهِرٌ وَلَا تَسْتَفْتِ فيهم مِنْكُمْ أَحَدٌ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 وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إن الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عمله أولئك لهم جنة تعدين تجري من تحتهم الأنهار يحلون يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ويلبسون ثيابا خضرا من سودس واستبرق متكئين. متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثال الرجلين جعلنا لأحديما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل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 فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك ما لا أنا أكثر منك لا وأعز نفرا ودخل جنة وهو ظالم لنفسه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 لا أجدن خير منها مقلباً. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من؟ صَنَعْتُ انثُمَّ سَوَاكَ رَجُلا لَكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً ولولا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 على ما أنفق فيها وهي خامية على عروشها ويقول يا ليتني لم مشرك بربي أحدا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 وَاضْرِبْ لَقُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ كَمَا إِنْ أَزَلْنَاهُ مِنَ نَبَاتُ الْأَرْضِ فاختلط بين نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والبقية الصالحات خير نعمة ربك ثوابا خير نعمة ربك ثوابا وخير أملاء ويوما نسير الجبال وتر الأرض بارزته وحشرناهم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 لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراه ولا يظلم ربك أحدا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 أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءً مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وما كنت متخذ المضلين عضداً ويوم يقولون نادوا شركائ الذين زعمتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مباقاً ورأى المجرمون أن رفضن أنهم واقعوا فظنن أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا, إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أَتَأْتِيَ يَوْمَ صُنَّتُ الْأَوْلِينَ أَوْ يَأْتِيَ يَوْمُ الْعَذَابِ قُبُلَةً وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسِلِينَ إلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ والتخذوا آيات وما أُذِرُهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنِهِ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ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 لَمَّا جَاءَ وَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا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 فارتدى على آثارهما قصصا فوجدى عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا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 قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى, حتى أحدث لك منه ذكرى فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها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 فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا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 فانطلقوا حتى اذا اتيا اهل قريه يستعمان اهلها استعمان اهلها فابوا أن ضيّفوا ما فوجدا فيه أجدا ريا يريد أيّاً قطّف أقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجران قال هذا فراق بيني وبينك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 فأردن أن يبدلوا ما ربوهما خيرا من وزكا خيرا من وزكاته وأقرب رحمة وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة.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 ان مكننا لهم في الارض واتايناهم من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمي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 كذلك وقد أحطنا بما لدي خبرا، ثم أتبع سببان، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما، وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا.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 فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوا بين الصدفين قال انفخوه حتى إذا جعله نارا قَالَ آتُونِي أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقباه قال هذا رحمة من ربي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 وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا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 فحبطت أعمالكم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاءهم جهنم بما كفروا جهنم بِمَا كفروا واتخذوا آياتي ورسولي هزوا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 فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحَوْ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّي أَحَدًا